والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بلاسحاد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهْيَالِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلُمِّيَنَّ أَسْلَمْتُمْ فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآب ياتي الله ويقتلون النبي نبي حق ويقتلون الذين يمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب نليب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا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 ما كسبت وهم لا يظلمون قل لله مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 أَمِنَّا دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 وما عملت من سوء ان تودوا لنا بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رقوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين زرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إن نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت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 اِلْغَيبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيضًا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ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 ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشب قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ لَكُمُ الْأَمْهَ وَالْبَرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي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 قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما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 If this is the truth, and there is no God except Allah, and if Allah is the Greatest, the Greatest, then if they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 أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء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 والله ولي المؤمنين والضاله من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون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 قل إن الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيب الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من انت بقطر بقنطار يوده إليك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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين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 ايامركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون واذا اخذ الله ميثاقا نَبِيٍّ نَلَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثُمَّ جَاءَ أكم رسول مصدق لما معكم لة من نبيه ولتنصرنه. قال أقرنتم وأخذتم على ذلك مو اصري. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغير دين الله تبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون قُلَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَاسْبَاطُ وَمَا أُنزِلَ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 قَالَ الَّذِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولائك هم الضالون ام الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من حدهم ملء لرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ